حقوق الحب م ح ف و ظ ا لحبيبي ما اقدر احب غير نصيبي الحب بين ضلوعي هو بقلبي موجود وبروحي بعد افتدى الخدود وقف ي م ن شف دمي الهوى بصدري ر ج ب سلم عليك ضرب ع ي ن و ح ا ج ب أدت ح ي ا وزين يعرف و ا ج ب س ل م علي عين طرف وحاجب أ ت ح ي ا وزين يعرف واجبه سلم ل ع ل ي س أ ل ن ي احب غيره لا يسال ورده بقلبي حبه لا ما تذبل مثل هذا النفس لبصدري حبه و ع ي ش بدونك كل ش ح ل صابك 「セ لم عليهم ضرب عينه حاجبه د ه تحيه وزين يعرف واجبه」 بس هو يستاهل حنيني تجيني الفرحه لو هو يجيني هلا بجيته تغني روحي كل يوم و ب د ماشي القتان بعشره امور س ي ك م ب ا ل ي لان غالي و أ غ ل ى من العمر سلم عليهم ط ر ف ع ي ن وحاجبه اد التحيه وزين يعرف واجبه سلم ل ع 「まっすぐに」